خَادِرونَ اللهَّه وََّذينَ آممَنوا وَمَا يَخدَعونَ إِللاا فُسَهُم وَماَا يَشعرُون فِي قُلُوبِهِم مَ رَضُم فَزَادَهُمُ اللهَّهُ مَرَضَ وَلَهُ معذاَاب أَلمٌ بِمَا كانَوا يَكذِبون وإذا قِيلَ لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 أَمْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرًا مِّنَ الصَّعِقِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بالكافرين.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 فَل تجعلول لللاِِ أَن دَدَ وَأَنْ وَإِنكُم تُم فِي رَيْبِ مِم مَّ نَزَّلنَا على عَبِدِنَا فَأتُ بِسُورَةٍ مِم مِثْلِهِ وَدُعُوشُهَدَ أَكُمْ مِن دُون اللهِ إكُم تُمْ صَادِقين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 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئه Altyazı M.K.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 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْفُذُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَنْفُ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وآمنوا بِمَا أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر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 إفََكُنا بِكُم البَح رَرفَأَن جَنَكُم وَغَْقُناَا آلَ ف الرَعونَ وَأَن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 كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ <تصفيق> اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 119. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم تمنى الخاسرين 110. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السابق فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 تَأْخُذُونَهُ <هزوا> قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ لنا إِن هَ بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا دُونَهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ هَ هَ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسْعَى الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا قَالُوا لَا تَسْقِ الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَّاشِيَةَ فِيهَا قَالُوا أَنَا آتِيكَ بِالْحَقِّ قُتِلَ فَذَبَحُوكَ وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تعقلون. قَُّ قَسَت قُلوبكُمِن بَعْدِ ذَِكَ فَهِييَكَ الحِجَةِ أَوْ أَشَدُّ قَصوة وَإَِّ مِنَ الْ الحِجارَةِ لَمَاَتَ فَجَّ مِنهُ الْأَنهَا وَإِنَّ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 2. وإن منها مِنْ يهبط من خشية الله 3. وما الله بغافل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 يَذِكُرُونَهُ <تحدثون> بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَا la ya'lemu na anna alldaha ya'lemu ma yusirruna wama yu'linoon Wa min hum ummiyuna la ya'lemu na lkitab illa amaniya wa in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 كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا تَخَذُذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ اَبُو الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ 1. وذي القربا واليتاما والمساكين 2. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 وَ tuُ xrejuuna أَ fuُsَكُ diari pُثَُّ أَ qrotُ أَ تُmtaَhaَُ Thُ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عليهم فَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارًا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْرَيْهُمْ يرون النبي با فمن جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوما القيامه يردون الى اشد العذاب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 فَكُ مَا جَ أَكُم رَسُول بِمَالَ تَهُ عَ أَ فُسُكُ مُْتَك بَعْتُم 11. وقالوا قلوبنا غلف 12. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 13. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصد يَقُولُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم ما عرفوا كفر به بلنته ما هي به انفسهم ان يك أُ بِمَاأَ زَلَ اللَّهُ بَغويًا أََزِلَلغُ مِن فَله عَ مَنَْ شَاءُ مِن النَّعبَادِ فَبَ أُ بِغَضَ بِ عَ غَضَض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 يكفُونَ بمَا وَر أَهُهُ وَ الحَ قُ صَّقَِّم مَعَهُم قُلفَلمَتَ قُطُلونَ أَن ب أَ اللَّهِ مِن قَوِلُ نين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَنْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ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 119. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون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 زيحه من العذاب ان يعم والله بصير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 اللَّهِي مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورَهُمْ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 تَبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَلَكِنَّ الناس السحر وما انزل على الملكين ببابلها وتمر وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر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 1. Alem تعلم أن الله على كل شيء قدير 2. أَنَّ تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 3. وما لكم من, دون الله من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 Da yau duuna ku min ba di imani kum ku faon hassaada min ngadi a fusi him min di 1. Inna Allah ala kul shay'in qadir. 2. Waqimu assalata wa atu azzekaah. 3. Wama tukaddimu مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى Tilk amaniyyuhum Qul hatu burhanakum in kunntum sadiqin Bela man aslama wajhahu lillah Wa hova muhsinu Falahu ajruhu بِهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى 11. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب 12. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله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 أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا دَارَ الْخَالِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وَبَحَانَهُ بَل مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ بَيَكُون وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم Sešabهت قلوبهم Qod بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بَشِيرا وَنَذِيرا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ ملتهم.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 8. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 9. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطه وَائِفينَ وَعَكِ فينَ وَرودكَر السّجود وَإِذ قَالَ إِ بِرهِ مُرَِّ جَعَهذَ بَلَدًا آمِنَ وَزُقُ أَههُ مَِ ثمرات من امنوا منه بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير.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 Rabbنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا 7. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ يُهِمَّ رَسُولًا مِنْهُمْ يَكْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ 1. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 2. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لَمِنَ الآخرة IZ QALA LAHU RABBUHU ASLIM QALA ASLAMTU LI RABBIL ALAMIN WA WASSA BI IBRAHIMA BANIIHI WA YA QUB YA BANII INNA قَالَ لَكُمْ دِينٌ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا Buuna min va di I vkole li vengi Buuna min va di kouna budu lereke o ilbe ke i لا اله الا هو واحد ونحن له مسلمون تلك وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَّلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَذُوا أُلْبَلمَِّتَ إِذَرَهِ مَحَنِي فَ وَمَا كََ مِنَ المُشِكم أُلُ أَمَن بِالَِّ وَمَا أُزِلَ إلَن وَمَا 1. Ismронis... 2. Ismajil v'ishaq v'yarquub 3. Ismajil v'ishaq v'yarquub 5. Ismajil v'ishaq v'yarquub 7. بِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما يهتدون وان تنلوا فانما شقاق پس يك فيكهم الله وهو السميع العليم سَنوا مَِ اللهَِّ صِبغَتَ وَنَحنُ َهُ وَعَابِدُ قُلأَتُ حجَن فيِيلِ وَهُ وَرَّونَا وَرَّكُ وَلَن مَال 3RV Thank you very, very much to Popola V expand. 1. See, maybe two قَبَ وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا هُدًى أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَن نَّاهَى بِغَافِلٍ النَّعْمٰتِ الَّتِي عَامَلُ ۚ تِلْكَ أُمَّةٌ قد خلت لَغَمَكَسَفَتْ وَلَكُم مَّا كَسَفْتُمْ عَلَى فَهَاءَ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مُنْقِبِلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا 1. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وَكَذَلِكَ 2. وكذلك وَسَطّ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي لَمَنْ مَنِ اتَّبَعَ رَسُولًا مِّنكُمْ يَنقَلِبْ عَلَى وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى وَمَا وما كان الله ليضيع إيمانكم 2. إن الله بالناس لرؤوف رحيم 3. قذ نرى تقلب وجهك في السلام. 7. فلنولینك قبلة ترضاها 8. فول وجهك شطر المسجد الحرام 9. وحيثما كنتم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 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فِي آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ وَهُ بِتَابِر قِبَلَ تَبَع وَل إِن التَّبَتَّ أَهُ وَ أَهُم مِن فَعدِمَا جَ أَكَ مِنَ الْلَعمَِّكَ إِذ َّ مِ الظَّادِِمِين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون اثناءه وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم الحق قُمْ رَبَّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِضِ وَكُلٌّّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيذَا فَاسْتَبِقُوا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 قم لربك وما الله بغافل لما تعملون ومن حيث خرجت فأن لوجهك شكر المسجد الحرام وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ